فَإِنَّ نَقْضَهُمْ مِيثَاقَهُمْ وَفَتْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بغتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه له وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما له, ما له به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوا قتل يقينا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 فبغل من الذين هادوا حرم عليهم قيادات حلة له وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدنوه عنه وأخذهم الربا وقدنوه عنه وأكلهم أموالا ناسل الباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن رواصخونا العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر هؤلاء سناهيم أجرا عظيما